ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده فانما يستنياه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما العدا فكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى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 اذ رئينا نار فقال لاهلهم كسو ان نسكن نار اذ رانا نار فقال لاهلهم كسو ان نسكن نار